بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزل الكتاب من الله العزيز العليم غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالطوب لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغروك تقلبهم في البلاد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 فاغفر للذين تابوا واستبعوا سبيلك وفيهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عجل التي وعدتهم من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقيم السيئات وَمَنْ تَقِسَّ يَأْتِيَ أُمَّ إِدْرِيْمَ فَقَدْ رَحِمْتَ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوزُ الْعَظِيمُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوْنَ يُنَادِيُنَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْ خُزَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ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 يوم التلاق يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كتب لا ظلم اليوم إن إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآذفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما في الصدور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 كانوا هم أشد منهم قوته وآثارا في الأرض فأخذهم الله فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تعتنم صلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إن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 فَلَمَّا دَاءَ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالَ قُتِلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ادْرُونِي أَقْتُلُ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أفاق أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عز بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن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 أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل جأب قوم نوح وعاب وسمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم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 كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جفار وقال فرعون يا هامان ابن لي طرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك دين لفرعون فوق عمله وطد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في سباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعوا لأهدكم سبيلا وشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآفرة هي دار القرار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 المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمني إلى الله الله بطير بالعباد فوطاه الله سيئات ما مكر وحاق بآل فرعون العذاب العذاب نار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاد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 نار لخزنة جهنم مدعو ربكم يخطف عنا يوما من العذاب قالوا اولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فجر وما دعاء الكافرين إلا في ضلال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 إلى الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. تصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن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 إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله الله هو فأنا تؤفكون كذلك يؤفق الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قراراً والسماء بناءً وطوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم تتبارك الله رب العالمين هو الحي لا اله الا هو, هو الحي لا اله الا هو فادعوه مخلصين لفطين الحمد لله رب العالمين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 يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شلوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقنون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى ما يقول له كن فيكون ألم ترين الذين يجادلون في آيات الله أن يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرثنا به رسلنا فتوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاة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 ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ودخلوا أبواب جهنم قالبين فيها فبئس مسوى المتكبرين فاطبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذين عدهم أو نتوسينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصفنا عليك ومن من لم نقصص عليك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 ولتبلوا عليها حاجة في قدوركم عليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبرهم كانوا أكثر منهم عشدا قوتهم وعثرا في الأرض فما أرضى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءت مصلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم وحق بما كانوا به يستهزئون